فَأَوْنَفْسٍ إِيمَانُهَا لَذَمْ تَكُنْ آمَنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ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 129. وإنني ذداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 117. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 118. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 119. قل أغير الله أبغي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تُذِيرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا 119. وإنبئكم بما كنتم فيه تختلفون 110. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم